ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُقَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُقَمَةِ نار الله الموقدة التي الصليا وعلى الأفئدة إنها عليهم مؤصدة من عمد ممددة